اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينه وزينته وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد.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 تاع الغرور سابق الى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والارض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 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصط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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبَرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفلاين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم